يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةً تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةً قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةً أَبِصَارُهَا خَاشِعَةً يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ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 والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطاق يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجعيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجعيم هي المأوى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 إلى ربك موتها إنما أتَمُزِّرُ مَن يَخْشَى كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إلَّا عَجِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا